ثمُوه علىخُُم ثوه على الغُقُ إِ بَلَونَهُم تَمَابَلَونَ أصحابَجََّةِ إذ أَقُسَمُول يَصْمهاَا مُصقين إِاب ولا يستفنون ولا يستفنون فقاف عليها طائف من رضك وهو أصبحت كالصريم فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يدعوا على حرفكم إن كنتم صارمين أن يدعوا على حرفكم مْ قَلَقُ وَهُمْ يتَقافَتُون فَ قَلَقُ وَهُم يتَقافَتُونأََّ يَذَقُلََّهَ يَمَ عَلَكُون وغدوا على حرد قادرين وغدوا على حرد قادرين فلما راوها قالوا محرومون بل نَحْنُ مَحْرُومُونَ بَلْ قال مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُ ظُلُمَ أَلَمْ أَقُلْ قال لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ قالوا سبحان ربنا قُلْ بَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلاَوَمُونَ سَأَقْبَلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلاَوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ عذاب فذال تلك العذاب ولا عذاب الاخره اذض ولا عذاب الاخره اذض لو كانوا يعلمون لم كانوا يعلم ان بالمتقين عند ربهم جنات نَعِيم إِنَّ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيم أَفَنَجْعَلُ لِلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ أَفَنَجْعَلُ لِلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ, ما لكم كيف أَمْلَكُكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ أَمْ لَكُمُ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ إِنَّ لَكُمْ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ شركاء انهم شركاء ظن يئسون بشركاء كانوا صادقين ظن لو يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون